وكل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ